اختلف ظني للشاعر سلطان بن وسام قال ناعا عند ظن قلت لا بالله اختلف فيك ظني نابه نابه قال ولي سواتك يدم زن قلت والغلطه هاللي من كم من بغاني على شب دار في قلة لا يقصر بما جوبي وما جوبة الرفيقة لمها تجار فقط على الله لابس عبتل و لو يجمل معي والكرم اشتعله المحرده بيشوف الناس حردوبه والشجاب حنا على حسن لا من الكرب يا رفيق يا حد سب وسأل كلامك فارفج حشعر جوبة رفيق تما عليها ما ذهب ولا ما لا يا رب شبك ملاك